أرض هي أرض الخير والسلام أرض المحبة والنبوة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم صلي وسلم مبارك وأنعم ها هي جموع الخير في أرض الخير في مسجد النبوة في مسجد النبي الكريم وقد أقبلوا على الله من كل فج عميق مستبشرين بهذا المجيء فرحين مستهلين تجمعهم الفرحة الغامرة بهذا المقدم الكريم كيف لا وهم في خير البقاع وفي خير اللازمنا في شهر الخير والغفران في شهر الرحمة والفضل والقرآن اللهم ها هم خلقك يا الله وقد أقبلوا عليك من كل فج عميق جاءوا إليك مقبلين لا مدبرين جاءوا والحدو والامل يحدوهم في نيل هذا الاجر والخير العميم فاللهم تقبل منهم وتقبل منا يا ارحم الراحمين هذه هي جموع الخير وها هم عبادك يا الله فاللهم تقبل منهم وتقبل منا ومن المسلمين اجمعين أيها الأخوة الكرام ما هي إلا لحظات وينادى لصلاة العشاء من المسجد النبوي الشريف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. AASHHADU AN LA AINAHE INLA ALLAH AN Aanhoudt u de afgelopen jaren dat we niet kunnen 아이야! التامة والصلاة القائمة اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان نودي لصلاة العشاء من المسجد النبوي الشريف وقدروا على دان بصوت المؤذن الشيخ حسن خاشقجي يسأل الله العلي القدير أن يزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم آمين هذه لقطات كريمة على مسجد النبي الكريم وعباد الله يؤدون الصلاه بين الاذان والاقامه يدعون الله خير الدعاء يسالون الله ما عنده وما عند الله خير للابرار بهذه الصفوف التي صفت مستقبلين القبلة متجهين الى الله خير الصفوف اولها يقول النبي الكريم ويقول المصطفى عليه الصلاه والسلام اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم لا تصفون كما تصف الملاك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملاك عند ربها قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف وفي رواية يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذه الاجواء الايمانيه التي يعيشها عباد الله في مسجد النبي الكريم يعيشونها في اجمل ليالي العام ليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك شهر الخير والرحمة والغفران شهر الفضل والقرآن شهر نسال الله فيه القبول شهر الصيام في نهاره والقيام في ليله والسعيد من لنيل الصيام والقيام أيها الأخوة الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة العشاء الله أكبر الله أكبر Achter Allah in Allah. Allah in Allah. Samen met dezelfde mensen, dezelfde وقيموا صفوفكم واعتدلوا وسد الخلل الله أكبر الله أكبر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 يبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إنهم عن رب كلا إنكتا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 الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي يكون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله الله الله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 ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون الله أكبر الله أكبر Sjeminjaarlamaansevier. Allah, dag. Deze dag. Deze dag. Deze dag.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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم <تغ>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 استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعالى تي هذا الجلال والكرام وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة العشاء من المسجد النبوي الشريف. أما المصلين فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. نسال الله العلي القدير بمنه وفضله واحسانه ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يغفر لنا ولكم وللمسلمين اجمعين وان يجعل ايام هذا الشهر الفضيل ولياليه أياماً عامره بالخير وليالي عامره بالحسنات والخيرات لامه الاسلام في شهر رمضان يتسابق عباد الله يتزاحمون على الخير ويتدافعون في ليل الأجري سباقا مع أنفسهم الى الله راجين ما عند الله مؤملين بالخير الوفير مؤملين بما عده الله للصالحين بما اعده الله للمتقين فجزاء الخير عند الله اجرا عظيما فهنيا لمن ادرك ما اعده الله للمتقين ولعباده الصالحين ولأمة المسلمين هذه الأمة العظيمة والتي نالت هذا الشرف العظيم بانتسابها لدين الله القويم فاي نعمة أعظم من نعمة الإسلام النعمة التي هدي بها المرء إلى الله وعرف الله وحق الله عليه أي نعمة أعظم من نعمة العقل والتي يستدل بها المرء على خالقه ويتعرف على دينه القويم والذي جاء, بها والذي جاء به النبي الكريم اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان والقرآن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هذه هي النعم وهي تترى على العباد وهي تترى على الخلق فاللهم تقبل منا في هذا الشهر الكريم يا الله واجعلنا فيه من المقبولين ولا تردنا فيه على ما بدر منا من تقصير فنحن برحمتك يا كريم ونحن بفضلك وبعفوك عنا يا عظيم اللهم تقبل من عبادك أجمعين اللهم آمين أيها الإخوة الكرام كنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من خلال شاشة قناة السنة النبوية وعبر أثير إذاعة نداء الإسلام لنكون معكم في هذا النقل الحي والمباشر من مسجد النبي الكريم لا يسعنا أيها الأحبة في هذه الأثناء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن المتابعة والإصقاء كما يسعدنا أن ننقل لكم تحيات الإخوة الزملاء في قناة السنة النبوية من الإخراج الأستاذ محمد صبر والأستاذ موسى الرحيلي وإلى أن نلتقيكم في فترات أخرى قادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلاه القيام اثابكم الله استووا استووا اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر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 آمين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ويجعلون لله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 سراطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم, فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً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 ثَمَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَحْمَةٍ مِّن عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ أفبنعمة اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَمْنٍ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 Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp,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 Assalamu alaikum wa tegen de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen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 أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم, وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ في إِنَّ فِي ذلك لآيات لقوم لَآيَاتٍ والله يُؤْمِنُونَ لكم وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم وجعل بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لكم وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا, قالوا ربنا هؤلاء شركاء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 وسهم وجن بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدا وهدى ورحمة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 Allah, akbar, Allah, akbar Akbar, Allah is Allah Akbar,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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتام الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كنتم فيه تختلفون ولو شاء اللهم لجعلكم أممته واحدة ولكن ولو شاء اللهم لجعلكم أممته واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن تَسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِنَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَزِنَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثبوتها وتذوق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 وصبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر دسال الذي يلحدون إليه أعجميون الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من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 الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم إِنَّ ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عنك وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون الله أكبر Sterker nog, dan kan ik u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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضرب اللَّهُ مثلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا من رِزْقُهَا مكان مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلَالٌ وهذا حَرَامٌ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب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 تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْدَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ الله اكبر لا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله هو الله أكبر. الله أكبر.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 وكان أمة قانتا لله حنيفا, حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 واصبر وما صبرك إِلَّا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون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 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ جاء عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُمَا لنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن اساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم, ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله الله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 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أُخْرَى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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا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 وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله أكبر الله يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر, الله أكبر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 Voorzitter, alaikum wa rahmatullah. wa alaikum wa rahmatullah.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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك أبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسبيلا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 سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا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 فَتْلَقَى فِي جَهَنَّمَ مَمْلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا اللَّهُ Omdat we niet kunnen vergeten كن استعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم وللله لقد صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ليذكروا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا اللبت غاو ذي العرش سبيلا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 إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن, أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فسينغضون إِلَيْكَ رُغُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ فتستجيبون بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا قَلِيلًا Stimmeer de afgelopen Hamida En ik Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فجعله مُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أَفْلَحَ من تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وابقى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله Sprekken we ons niet te vergeten.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 يا الله لمن حميده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نحمدك بالذي انت اهله فاهل انت ان تحمد اللهم اياك نعبد فاهل انت ان تعبد اللهم إنا نحمدك حمدا لا يبلغ احصاءه حمد احد من العالمين ونثني عليك ثناء لا ينتهي لغايته ثناء احد من المخلوقين لك الحمد الحمد الاتم الاوفى كما تحب ربنا من الحمد وترضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب الهنا الاؤك علينا سابغه وحججك علينا بالغه اخلقت الذنوب وجوهنا وقطعت السنه معاذيرنا كم لك من منة علينا كم لك من منة علينا إن أسأنا حلمت وأمهلت وإن عصيناك وإن عصيناك أغضيت وسترت وإن استغفرناك أفوت وغفرت وإن أطعناك بتوفيقك تفضلت وقبلت وإن أعرضنا دعوت وإن أقبلنا إليك تقربت وأنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك ونحن الضعفاء لديك اللهم يا ذا المواعيد الصادقه لك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ونستغفرك لما تعلم إنك أنت ألام الغيوب إلهنا آلاؤك علينا سابغة وحججك علينا بالغة أخلقت الذنوب وجوهنا وقطعت ألسنة معاذيرنا كم, من كم لك من منة علينا إن أسأنا حلمت وأمهلت وإن عصيناك, وان عصيناك اغضيت وسترت وان استغفرناك عفوت وغفرت وان اطعناك بتوفيقك تفضلت وقبلت وان اعرضنا دعوت وان اقبلنا اليك تقربت وانت الغني عنا ونحن الفقراء اليك ونحن الضعفاء لديك اللهم يا ذا المواعيد الصادقه والايادي الغادقه نسالك اللهم ان تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عمدها وخطاها سرها وعلانيتها اولها واخرها ظاهرها وباطنها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم ان ظننا متعلق برحمتك سات ظنوننا بأعمالنا وبأنفسنا وليس لنا إلا ما وفقتنا إليه وأنطقتنا به من طاعتك وعبوديتك يا رب العالمين الفضل والمنة لك أولاً وآخراً وباطنا وظاهرا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا فضلاً منك ومنة كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك الرضاء بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك نعيم لا ينفد بقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد المبارك امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع الباساء عن المسلمين اللهم ارفع الضراء عن المسلمين اللهم انا نشكو اليك ما نزل بحال اخواننا المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين اللهم انا نسالك ان تنصرهم بنصرك اللهم احفظ المسجد الاقصى يا ذا الجلال والاكرام مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم ان نسالك ان تنصر المسلمين وان تحقن دماءهم وان تصون اعراضهم وان تستر عوراتهم وان تؤمن روعاتهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين كفى بك وليا ونصيرا كفى بك وليا ونصيرا اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء اللهم هيئ لهما من أمره ما رشدا واجعل فيما يأتيانه ويذرانه الخير والبركة والنفع في العاجل والآجل والدين والدنيا للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد المبارك اللهم إنا نسألك أن تحفظه من كيد كل كائد وحسد كل حاسد ومكر كل ماكر فإنك جعلته مأرز الإيمان واختصصته بأن جعلته مو إلى سيد الأنام اللهم احفظه بحفظك واكلاه بكلاءتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد نذكر آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك وبسطك بالجود يديك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على كل حال وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar.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 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقه؟ فإن قيل صدقه قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم متفق عليه قوله ضرب بيده أي مد يده سريعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها اما علمت انا لا ناكل الصدقه متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمره فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة أخرجه البخاري قوله صرام النخل أي قطع ثمره عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها متفق عليه قوله نسيبة أي هي أم عطية وقوله بلغت محلها أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه قوله اللهم صل عليهم أي اللهم ارحمهم واغفر لهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقه اللقحة الصفي منها وشات الصفي منها تغدو بإناء وتروح بآخر أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها، أخرجه مسلم، قوله غدت أي ذهبت أول النهار، وقوله وراحت أي رجعت آخر النهار، وقوله صبوحها شربها أول النهار، وقوله غبوقها أي شربها آخر النهار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عندي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جري، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها، إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم القي في النار، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه قوله والظن أي التهمة التي لا سبب لها وقوله ولا تحسسوا أي لا تستمعوا لحديث القوم وقوله لا تجسسوا أي لا تبحثوا عن العورات وقوله ولا تدابروا أي لا تقاطعوا عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال متفق عليه قوله ولا تدابروا أي لا تقاطعوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باثمه رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواه أحمد عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإن تصار ما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامة ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة ابدا رواه أحمد وابن حبان قوله تصارما أي تهاجرا وقوله ناكبان أي مائلان وقوله فيئا أي رجوعا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هجر اخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله بكرمه رواه ابن أبي شيبة والطبراني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال لما امرنا بالصدقه كنا نتحامل فجاء ابو عقيل بنصف صاع وجاء انسان باكثر منه فقال المنافقون ان الله لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الاخر الا رئاءه فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الآية متفق عليه قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة وقوله بنصف صاع يساوي ستمائة جرام من الشعير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على سبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره زاد مسلم في رواية فترك الصلاه عليهم متفق عليه قوله قميصه القميص ثوب مخيط بكمين عن المسيب بن حزن رضي الله عنهما قال لما حضرت ابا طالب بن الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك وفي رواية للبخاري أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب ان يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم انه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين متفق عليه قوله أحاج لك أظهر لك بها الحجة وقوله أترغب عن تعرض عن عن ابن مسعود رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب اذ مر بنثر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا متفق عليه قوله حرث زرع وقوله عسيب جريد النخل وقوله ما رابكم إليه ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا متفق عليه قوله متوار متخف عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك ان تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية رواه البخاري عن خباب بن الأرتي رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فدعني حتى أموت ثم ابعث فؤتا مالا وولدا ثم اقضيك فنزلت فرأيت الذي كفر باياتنا وقال لا مالا وولدا الا يا متفق عليه قوله قينا حدادا وقوله اتقضاه اطلب منه قضاء ديني عن أبي ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة متفق عليه عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد احدنا امراته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سوره النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثن بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فالصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا انها موجبة فتلكات ونكست حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين خدل جساقين فهو لشريك ابن سحما فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان رواه البخاري قوله إنها موجبة أي للعذاب الأليم إن كانت كاذبة وقوله فتلكأت ونكصت أي ترددت وتحبست عن التقدم لليمين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا ثم اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ونزل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله متفق عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غيبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال انس فوجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخر الايه متفق عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان هذه الايه وتخفي في نفسي كما الله مبديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم قوله مرحل عليه صور رحال الإبل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فانزل الله عز وجل وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الايه متفق عليه قوله اترون اتظنون عن ابن مسعود رضي الله عنه ان قرشيا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه وبينها